الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين 114. وإن عليكم لحافظين 115. كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون 117. إن الأبرار لفي نعيم 118. وإن الفر قال في جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها برايبين وما أدري كم يوم الدين ثم ما أدري كم يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ